قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا و أنت خير الرازقين